كل القلوب، كل القلوب إلا الرحيب تميله. وَمَعِي فِي ذَا مِن كَشَّادُونَ وَدَلِيلُ كَمَا الدَّلِيلُ إِذَا ذَكَرْتُم مُحَمَّدًا ضَمَّعَتْ دُمُوعُ الْعَاشِقِينَ فَسِ بابا ها بابا لربي العالمين